ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله وخور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس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 كثير الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون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 وَاتَّلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا هُوَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ